فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار أيها الناس إن من تقدير الله جل وعلا على عباده في خلقه أن يقدر لهم أصنافا من العطاء والمنع والحب والبغض ويقدر جل وعلا على عباده أصنافا من الفرح والسعادة والحبور ويقدر عليهم أصنافا من الأحزان والآلام وكل ذلك بمقدار قال رب العالمين وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال أحكم الحاكمين إنا كل شيء خلقناه بقدر فالله جل وعلا له الحكمة البالغة وله التصريف في ملكه وخلقه وعلى خلقه على ما يشاء وما يريد له جل وعلى الحكم العالي وهو سبحانه وتعالى يقدر للعباد ما هو فيه الخير لهم والأنفع لهم في آخريتهم ودنياهم والله جل وعلى أرحم بالعباد من رحمتهم بأنفسهم وأرحم بالعباد من رحمة آبائهم وأمهاتهم بهم والمسلم الحق والمؤمن الصدق هو من يستسلم لقضاء الله وقدره ويرضى بما حكمه وأنفذه في خلقه والمؤمن الواعي الذي امتلأ قلبه إيمانا ويقينا يتيقن ولا يشك لحظة في عظيم الثواب والأجر الذي يقدره رب العالمين على ما يبتليه من المصائب والضرر وإلا لو تأملت لعلمت أنه ما من بيت فرح يوما إلا قد حزن أيام ما من مسلم إلا وقد ابتل في نفسه أو في ولده أو زوجه أو في أحد من أقربائه وأصفيائه فهكذا الدنيا وهكذا الدهر وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي وأي مصيبة أعظم بعد مصيبة الدين من مصيبة الموت فالله رب العالمين يملأ القلوب صبرا ويرزقهم تسليما ورضا ولرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا فلربما قدر الله رب العالمين على العبد قضاءا محزنا وقدر ألما مفجعا إلا أن في عاقبته الخير والرضا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 كل العجب ممن يعيش في هذه الدنيا والدنيا هي سلة الأفاعي العجب كل العجب ممن يعيش في هذه الدنيا والدنيا هي سلة الأفاعي كيف يأمن بعد ذلك أن يلدغ ويلسع منها فهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه ولا مهرب عنه فلا بد من وقوعه شئت أو أبيت فليس لك إلا الرضا والتسليم على ما قدره العليم الحكيم طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار هذا لا يكون أبدا هل رأيت إنسانا أو سمعت عنه أنه لم يصب بمصيبة قط هذا من المحال وهذا لا يكون عند المؤمنين وعند الكافرين الملحدين ولولا ما يقدره الله رب العالمين على العباد من المصائب في الدنيا لوردوا يوم القيامة مفاليس لا حسنات لهم ولكن يقدر الله رب العالمين السيئات أعني المصائب وما يكون من الآلام على العباد تطهيراً لهم ورفعة في درجاتهم وإلا لو لم يقدر الله جل وعلا على الناس المصائب لأتوا يوم القيامة مثاليس وما حصلوا شيئا في طول هذه الحياة ثمانية, ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية ولكن أيها الناس إن مما يكشف الكرب ويخفف لوعة الحزن والفراق ويطمئن النفس ويشرح الصدر ويزكي الفؤاد ويرضي الضمير ويهدئ من الروع عند فقد الأحبة وعند حلول المصائب وعموم النقمة أن تتأمل في كتاب الله جل وعلا وأن تتدبر ما أنزل الله على قلب نبيه الأمين وأن تتأمل سنة الرسول المصطفى والحبيب المرتضى صلى الله عليه وسلم فسوف تجد فيها ما يقر الأعين وما يسكن القلوب وما يسكن القلوب ولو أن العبد الذي ابتلي بمصيبة قارن ما أخذ منه بما أعطاه الله جل وعلا من الأجل والثواب إن صبر واحتسب لعلم أن ما أخذ منه إنما كان خيرا له وفرجا له ورفعة له ولكن الناس لا يدرون عواقب الأمور فكل شيء بحكمة وكل شيء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 فإذا ما تحقق العبد أنه عبد لله وأنه ملك لله وأنه إلى الله جل وعلا راجع وأنه لا حول له ولا قوة وهذا معنى قولك عند حلول المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا علم العبد ذلك وعلم أنه وولده وزوجه وأباه وأمه وأخاه كل هؤلاء ملك لله جل وعلا وأنها عارية أعطاها الله رب العالمين لعبده يأخذها متى شاء كيفما شاء حيثما شاء أينما شاء إذا علم العبد بذلك كله واستقر ذلك في قلبه واحتسب ذلك عند حلول النقمة ووقوع المصيبة فقال إنا لله وإنا إليه رجعون يكون الجزاء الذي يعطيه الله رب العالمين لهذا العبد جزاء خيرا من الدنيا وما فيها. قال رب العالمين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وما أروع أن يوفق العبد للهداية في هذه الحياة والهداية بعد ذلك على سواء الصراط. يوم أن يمر الناس على الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر أيها العبد المصاب المبتلى اعلم بأن ما أخذه الله منك إنما سبقه عدم وأعقبه عدم فعلام بعد ذلك التضجر والتأسف والخروج عن حدود الصبر الذي أمرك الله رب العالمين به فإن كان ما فقدت مالاً فقبله كان عدماً وبعده سيكون عدماً وإن كان قد ابتلاك الله رب العالمين بفقد ولد أو بفقد أبٍ أو أمٍ أو أخٍ حبيب فقد سبقه العدم وسيعقبه بعد ذلك العدم وإنما هو عارية أعطاق الله رب العالمين إياها يأخذها متى شاء والله جل وعلا لا ليسأل عما يفعل وهم يسألون فمصير العبد ومرجعه إلى الله جل وعلا وهو المولى الحق ولا بد للعبد أن يخلف هذه الحياة الدنيا وراءه ظهريا يوما ما ويأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإذا ابتليت بمصيبةٍ فتذكر أعظم مصيبة وقعت على العباد وهي المصيبة بفقد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فما أصيبت أمة الإسلام بمصيبة أعظم من المصيبة بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يملأ أعين الصحابة وبموته انقطع الوحي الذي ينزل بالقرآن الكريم والنور المبين الذي يحيى به الفؤاد وتستنيغ به القلوب يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته به فإنها من أعظم المصائب اصبر اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدة من لم يصب ممن ترى بنصبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومسا به فجعل مصابك بالنبي محمد سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أي الناس يشدُّ بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتل الناس على قدر دينهم فمن وجد في دينه صلابة اشتد بلاء ومن ضعف دينه ضعف بلاء وإن الرجل لا يصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة فالمصائب والبلايا أيا كانت تكفير للسيئات. وحط من الأوزار والخطيئات ورفعةٌ في الدرجات فلا تجزعًا ولا تيأسًا ولا تلومن المقادير فإنها تجري بحكم العلي القدير عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تأمل هذا الكلام النبوي يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في ماله أو جسده أو ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله جل وعلا والمعنى أن الله جل وعلا قد يقدر للعبد منزلة عالية والعبد لم يقدم عملا من الطاعات يستحق به هذه المنزلة العالية والدرجة السامية فماذا يكون يقدر الله جل وعلا عليه مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده ثم يصبره الله جل وعلا على هذه المصيبة فيبلغ العبد هذه المنزلة بصبره على هذه البليه وتحمله لتلك الرزية فيا له من رب الرحيم ورب غفور لطيف حبيب إلى عباده يحب الخير لهم ويقدر اللطف لهم سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله والله سبحانه والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله ثم قال حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه فاصبر لكل مصيبة وتجلد وتأمل مثل هذا الوعد العظيم الذي أراده رب العالمين لك وأراده بك إذ يبتليك بهذه المصيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فكلما كان البلاء أعظم كان الجزاء أعظم إن عظم الجزاء على عظم البلاء وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فرض بما قدره الله واصبر على ما قضاه الله واخبل ما حكم به الله جل في علاه والتعلم علم اليقين الذي لشك ولم ترأ فيه أن الله جل وعلا ما قدر عليك هذا إلا لخير لك وإلا لفضل منه عليك فاصبر واحتسب ولا ولتكن من الساقطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه إذا أراد الله جل وعلا بعبد خيرا ابتلاه أما إذا لم يبتليه بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده فهذا عبد ما أراد الله جل وعلا به خيرا تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه وأخلف له خيرا منها ما من عبد يرتليه الله جل وعلا بمصيبة تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله جل وعلا خيرا وأخلف له خيرا منها أجره الله في مصيبته فأعطاه الثواب الجزيل وعوضه الله جل وعلا خيرا مما ابتلي بفخده في نفسه أو ماله أو ولده تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فلما توفي أبو سلمة قالت ومن خير من أبي سلمة فلقد كان زوجا صالحا ورفيقا بارا بها يحسن الصحبة والعشرة معها فلما مات أبو سلمة وكان زوجها قالت ومن خير من أبي سلمة فاستذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مثل الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وما الخلف من, من أبي سلمة قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب يا عباد الله والابتلاءات التي يقدرها الله رب العالمين على عبده تمحيص له وتخليص له وتصفية له وتهذيب له وتنقيه له ورفعة له في الدرجات يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله جل وعلا بها من خطايا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عده رب العالمين للصابرين المحتسبين تصبير وتسليه وتسكين للفؤاد تطمئن للنفوس حتى يدفع ذلك العبد إلى الرضا بما قدره رب العالمين فلا يعترض على ما قدره أحكام الحاكمين والأولاد فلذة الأكباد وثمرة الفؤاد وزينة بين العباد موتهم مصاب فادح وحرقة فراقهم لا تداوى إلا بالصبر والاحتساب فإلى كل أم ثكلا وإلى كل أب موتور فقد عزيزهما وحبيبهما بشراكم عفو الله ومغفرته بشراكم عفو الله ومغفرته بشراكم عفو الله ومغفرته وجزيل ثوابه وعظيم عطائه اسمع للذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته وهو أعلم أقبطتم ولد عبدي فيقولون نعم يقول الله عز وجل وهو أعلم أقبطتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله جل وعلا وهو أعلم ماذا قال عبدي ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع قال الحمد لله قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة ما من كنا من امرأة تقدم من بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنين يا رسول الله قال واثنين وفي رواية عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام وصاحبة الاثنين في الجنة قال أبو حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فهل أنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم صغار دعاميص الجنة أي صغار هؤلاء الأولاد دعاميص الجنة أي صغارهم من صغار أهل الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا أي بطرف ثوبك هذا فلا يتناها حتى يدخله الله وأباه الجنة فالذي مات له ولد وقد كان من القلب والفؤاد والعين يفرح بلقياه ويسعد برؤيته وتسعد نفسه بالجلوس واللعب بين يديه فقده هكذا بما قدره الله رب العالمين من أسباب مشروعة أو أسباب غير مشروعة إذا قدر الله جل وعلا عليه مثل ذلك فليعلم أن هذا الولد سيأخذ بطرف ثوبك ولن يدخل الجنة إلا مع أبويه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عطيته إذا أعطى سرورا وإن أخذ الذي أعطى أثابا فأي النعمتين أجل قدرا وأحمد في عواقبها مآبا في حديث أبي هريرة قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت قبله ثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام دفنت ثلاثة مستعظما أمرها وصابرها دفنت ثلاثة فقالت نعم فقال عليه الصلاة والسلام لقد احتضرت بحضار شديد من النع أي احتميتهم بحما وحصن شديد من النار وفي حديث معاوية ابن خرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أتحبه؟ أتحب هذا الولد؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه أي أنه كان يحب الولد حبا شديدا لا مثيل ولا نظير له أحبك الله يا رسول الله كما أحبه فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان أي أن هذا الرجل انقطع عنا لم يأتينا منذ أيام ما فعل ابن فلان فقال الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مات يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم بل إن العلماء الربانيين والسلف الصالحين كانوا يحتسبون أبناءهم أن يموتوا قبلهم لما علموا من الأجر والثواب الذي يترتب على الصبر على فخض الأحبة والأولاد فلذة الأكبار وثمرة الفؤاد فهذا أبو مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه يقول لأن يولد لي مولود يحسن الله عز وجل نباته حتى إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إلي قبضه مني أحب إلي من أن يكون لي الدنيا وما فيها وكان العلامة المحدث إبراهيم ابن إسحاق الحربي رحمة الله تعالى عليه كان له ولد بلغ الحادية عشرة من عمره حذر القرآن ولقنه جانبا من الفقه والحديث ثم مات الولد هكذا فجأ فقال محمد بن خلف أحد أصحابه وقرنائه جئت لأعزيه فقال لي الحمد لله والله لقد كنت على حبي له أشتهي موته فقلت له يا أبا إسحاق أن تعالم الدنيا تقول ذلك في صبي قد حفظ القرآن ولقنته الحديث والفقه قال نعم أو يخفى عليك أجر تقديمه أي أجر أن يموت قبلك فتصبر على موته وفراقه ثم قال وفوق ذلك فلقد رأيت في منامي وكأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا بين أيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم وكان اليوم حارا شديدا حره فقلت لأحدهم يا ولدي اسقني من هذا الماء فنظر إلي وقال لست أبي لست أبي قلت من أنتم؟ قال نحن الصبية الذين متنا واحتسبنا آباؤنا ننتظرهم لنستقبلهم فنسقيهم الماء قال أبو اسحاق فلهذا تمنيت موته يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة نسأل الله رب العالمين أن اجعلني وإياكم من الصابرين المحتسبين وأن يرزقنا الصبر عند حلول المصائب والبلاء وأن يوفينا أجر الذين بلغوا أعلى الدرجات وأرفع المنازل إنه ولي ذلك والقادر علي أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا الهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أحمده تعالى وأشكره إقرارا به وتوحيدا وكفرا بما سواه وتنديدا أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرساله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا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 وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واجموا سبيل الصابرين المحتسبين فإن الإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان هذا الإيمان ولا يقبل الله رب العالمين عبدا عنده من المؤمنين المسلمين المصدقين إلا إذا كان مؤمنا ومقرا بالإيمان بالقضاء والقدر فهو الركن السادس من أركان الإيمان يقول رب العالمين إنا كل شيء خلقناه بقدر ولا يؤمن عبد ولا يلقى الله رب العالمين يوم القيامة في عداد المؤمنين الصادقين إلا إذا كان مقرا بالقضاء والقدر والسادس الإيمان بالأخدار فأيقنن به ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستتر والعبد علمه قاصر تخفى عليه الخفايا أما علم رب العالمين جل وعلا فهو علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كل ذلك في كتاب وكل ذلك لأجل وقدر معلوم لحكمة بالغة قضاها وقدرها جل وعلا فهو يعلم أن حلول هذه المصيبة فيها الخير والنفع للعبد، وإذا علم العبد ذلك كان ذلك مصبرا له مسليا له، والله جل وعلا كما ذكرنا وكررنا أرحم بالعباد من رحمتهم بأنفسهم وأرحم بهم من رحمة آبائهم وأمهاتهم بهم فاللهم لك الحمد فاللهم لك الحمد فاللهم لك الحمد على ما قدرت به من البلاء. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا في زمرة الصابرين المحتسبين وبعد أيها الإخوة في الله فإن من الوفاء الذي ينبغي على المسلم تجاه إخوانه المسلمين أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يسعوا إلى ما فيه النفع لهم بعد مماتهم وإن من الخير الذي ينتفع به العبد بعد مماته الوقف الذي ينتفع به ويصل أجره وثوابه وثمرته إليه حتى يقوم الناس لرب العالمين وعليه فقد قرر إخوانكم في دار تحفيظ القرآن الكريم في الجامع الكبير بهذا المسجد المبارك أن تكون الدورة القرآنية الرابعة التي ستبدأ إن شاء الله جل وعلا بعد أسبوعين في هذا المسجد على شرف أخينا الراحل محمد علي إبراهيم نصر وقررنا بعون الله جل وعلا أن نوقف وقفاً من كتاب الله جل وعلا لهذا المسجد العامر ولهذه الدورة المباركة حتى يجعل الله جل وعلا له بكل حرف من القرآن عشر حسنات ممن يتعلمون ويعلمون وممن يخرج من تحت أيديهم من أهل القرآن إلى أن يقضي الله رب العالمين بزوال هذه الحياة والقيام للعرض على الله جل في علاه إقراراً منا واعترافاً منا بما كان عليه من حب لنا وتقدير للقرآن ولأهل القرآن ولمحفظ القرآن سائلين الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يعوض والديه خيران ثم نقول أيها الإخوة في الله بأننا نقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان وبالغ التهنئة إلى هذه الوجوه النيرة المباركة ولآهي هذه القرية المباركة الذين شرفون في الجمعة الماضية بعد صلاة العشاء في هذا المسجد في هذا العرس القرآني الرائع الماتع بشهادة الذين جاءون من فاقوس وجاءون من المدن الأخرى كلهم شهدوا بفضل الله وعونه وتوفيقه لهذا الجهد القرآني وأقروا واعترفوا بأن الجهد الذي يقام في هذا المسجد يبقى على رأس القائمة حتى ما كان في وسط المدينة ومركزها بذاته وعليه فهذا من فضل الله جل وعلا ثم بفضل جهدكم ودعمكم المادي ودعمكم المعنوي وحضوركم حتى امتلأ المسجد عن آخره حتى أن كثيرا من إخواننا لم يجدوا مكانا للصلاة فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء على هذا العطاء ونسألك اللهم أن تجعله خالصا لوجهك وأن يكون دوما أبدا في هذا المسجد بفضلك وامتنانه ثم بحب أهل هذه القرية المباركة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لكم يا أهل اشكر ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم هذا الجهد العظيم وهذا الموقف المشرف وهذا الحال الذي شهد له الجميع من داخل القرية ومن خارجها سائلين الله جل وعلا أن نجعل ذلك في ميزان الحسنات وننبه إن شاء الله أن هناك بعد صلاة عصر هذا اليوم اجتماع لجميع الطلاب الذين شهدوا معنا الدورة القرآنية لإخبارهم وتعليمهم ولبيان حقيقة ما يكون في الدورات المقبلة سائلين الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال رب العالمين قولا كريما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 وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المظلومين المضطهدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هيله البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه واصف عنه يا ربي بطانة السوء وحاشية السوء ودعاة السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم احميه واحمي به، واهده واهدي به، وأصلحه وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ جيشنا وديوش المسلمين اللهم احفظ جيشنا وديوش المسلمين اللهم اجعل جيش مصر غصة في حلوق الخوارج المارقين والبغاة المعتدين وأعداء الأمة في داخلها وخارجها، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله حاميا لحما البلاد والأوطان وحافظا لثغور بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام وانصر به الدين وانصر به الدين وانصر به الدين واحمي به حما اوطان المسلمين اللهم تقبل قاتل جنودنا في الشهداء اللهم تقبل قاتلاهم في الشهداء اللهم اجعلهم شفاعا لأهليهم وذويهم يا ذا الجلال والإكرام وزوجهم يا ربي من الحور العين واغفر لهم في كل خطرة من قطرات دمائهم واجعل يا دمائهم لعنة على من اعتدى عليهم ومن غدر بهم وعلى من أيدهم وتعاطف ماهم وعلى من برر لهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية وأرح منهم البلاد والعباد وطحر منهم البلاد يا من إليه الأمر في المعاش والمعاد اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين